الموقع الرسمي ا لفضيلة ل ش ي سيد خ محمد حاج ر ح م ه ا لكم ل ل ه يقدم هذه, هذه الحمد لله الحاجة الحمد رب العالمين وصلاة والسلام على ا م والسلام ي ن والصلاة ع رسول ا ل ل ل ه ا م ي أجمعين في ن برنامج وعلى وأصحابه آله إ ش ا ر ا ما زال حديثنا متواصلا عن الحج ت وفي عن ه ذ بالذات ه الحلقة ح ت سوف ن د ث عن ا ل ق م ة في الحج وعن الكمال في الحج وحتى لا تستغربوا ف إ ن الكمال في الحج بكمال ا ل ق د و ة سوف نتحدث عن حج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما كان فيه من المعاني وما كان فيه من الدلالات ولا شك أ ن ح ج ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التي الوداع سميت بحجة الوداع وبحجه ا ل إ س ل ا م كانت م ف ع م ة بالمعاني وكانت ح ج ة ج ل ي ل ة سيتجلى لنا كيف كان حجه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما فيه من ا ل ع ب و د ي ة لله وما فيه من التواضع لخلق الله وهذا هو مضمون ح ج ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أحرم الحليفة وسلم من النبي الله صلى عليه ذي التي تسمى بابار علي او ابيار علي احرم لخمس بقين القائدة ذي القاعدة يعني من خمسة وعشرين ذ ي ا ل ق ا ع د ة احرم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والناس ولبى والناس منه مد البصر عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ومن امامه واستوى على القصواء ثم ب د أ يلبي وهنا لابد ان اشير الى م س أ ل ة م ه م ة ب ا ل ن س ب ة للحجاج ان ا ل ت ل ب ي ة م ه م ة ولابد من الاكثار منها افضل الحج عج وثج العج رفع الصوت ب ا ل ت ل ب ي ة و ا ل ت ل ب ي ة فيها اجر عظيم فمن لب الذي عن يمينه والذي عن شماله من حجر وشجر ووبر يلبي معه حتى تنقطع الارض يعني عن يمينك مد البصر حتى تنقطع ا ل أ ر ض وتنتهي وعن شمالك تلبي معك ا ل أ ح ج ا ر وتردد ل ل ب ي معك ا ا أ ش ج و ت ر معك الصحاري والرمال وهذا شيء عظيم وهذا الحديث صححه ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى ثم ظهر من إ ح ر ا م ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه راعى التذلل والخضوع لله جل جلاله أولا فقد سكن شعره ل أ ن ه كشف عن شعره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سكن شعره بشيء أ ش ب ه بلبده لبد الشعر بشيء يعني يسكن ع ن ي ي الشعر الثائر وقد أ ح ر م لبس ا ل إ ح ر ا م ولكنه لم يدخل في ا ل ن ي ة ولذلك م ل أ جسمه بالمسك وخرج بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يظهر الجلد والصبر على ا ل ع ب ا د ة في ح ج ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذلك لانه ظل محرما ط ي ل ة الطريق وهو يمشي على ناقته فوصل م ك ة في ت س ع ة ايام خرج لخمس ب ق ي ن من ذي القاعدة خ من س ة و ع ش ر ي ذي القعده واربع عشرين ذي ا ل ق ع د ة وصل م ك ة اربعه ذ ي ا ل ح ج ة وهذا هو على احرامه فداه نفسي وامي وابي وولدي صلى الله عليه وسلم عجيب وساق معه الهدي فقلدها و أ ش ع ر ه ا التقليد أ ن يجعل فيها ق ل ا د ة سير شيء خيط حبل قلدوا ل ي ه ا لبسلها قلاده ة و أ ش ع ر ا أي ج ر ح ه ا في بطونها ليسيل الدم ولتعلم أ ن ه ا ه د ي ساق معه الهدي ليذبح الهدي عند ا ل ك ع ب ة تقربا عند البيت في منى تقربا لله جل وعلا و تذللا ف ا و ت ذ ل إ ل ي ه سبحانه عجيب قبل أ ن يدخل م ك ة بات بذي طوى وهي م ن ط ق ة خارج م ك ة واغتسل فيها لدخول م ك ة في غسلين غسل لدخول م ك ة و غسل ل ل إ ح ر ا م غسل ا ل إ ح ر ا م اغتسل في الميقات أ م ا الغسل الذي لدخول م ك ة فقد كان بذي طوى ثم دخل م ك ة صلى الله عليه و سلم و أ و ل ما دخل م ك ة ذهب إ ل ى البيت فاستلم الحجر الاسود وبكى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما قبل الحجر جرت مدامعه صلى الله عليه وسلم وبكى ثم طاف س ب ع ة اشواط وصلى عند المقام ركعتين وذهب الى زمزم وشرب من زمزم ورجع عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الى الحجر فقبله ثم بعد ذلك على الصفا و ا ل م ر و ة وهو يردد قول الله جل وعلا ان الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ثم بعد ذلك كان يهلل ل الصفا لا الهدى الله الاحزاب وحده لا اله الا الله ولا نعبد الا إياه جعل ل ل هو وحده عبده جنده وهزم وحده اياه ه واعز يرق يردد ي نصر نعبد ت ويدعو دعاء طويلا و ب ا ل م ن ا س ب ة من أ ع ظ م المحطات والوقفات في ح ج ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ك ث ر ة دعائه وكثره تضرعه لله جل وعلا في كل مقام يهلل ويكبر ويدعو الله جل وعلا وما أ ج م ل التهليل وهو يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم منبعثا من قلبه المفعم ب ا ل إ ي م ا ن المليء باليقين الذي ليس فيه إ ل ا الدين ف إ ن ه خليل يا السلام, يا السلام ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى بطحاء م ك ة أ ولم إ ى الأبطح ل و ي أ ت ي ا ل ك ع ب ة وهذه أ ي ض ا م ح ط ة من المحطات ا ل ع ج ي ب ة في حجته صلى الله عليه وسلم لم يأتي الـ الـ الـ الـ الـ البيت الحرام إنما صلى إنما يوم أربعة ويوم خمسة يأتي أربعة ه و محرم هناك في ا ل أ ب ط ح و ا ل أ ب ط ح ا ل آ ن ممكن تكون بالقرب من ا ل ش ش ة و ا ل ع ز ي ز ي ة هذه المناطق في م ك ة ويوم سته ة سبعة وكل ذلك يقصر الصلاة بالمناسبة ويوم وكل يقصر النبي ذلك صلى ل ل قصر ا عليه ويوم س ل الصلوات ل م ا ا ر ب ع ة ل ك ن بغير ج ع الرباعية أعظمه عليه الصلوات فما وما وما الصلاة ا أجله أحلمه ل و في مكة س ل ا وما, وما م أرحمه ب أ م ت ه مكث فيها وفي يوم ا ل ت ر و ي ة في يوم الثامن بعد ان صلى الفجر بالابطح توجه الى منى ي وفي منى ي اول ما ذهب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الى منى ي صلى بهم الظهر قصرا في وقته والعصر قصرا في وقته بغير جمع والمغرب ثلاث والعشاء ا ر ب ع ة ثم اوتر ب ر ك ع ة ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ر ق ض وقام في يوم ع ر ف ة صلى الفجر بمنى ومعه س ن ة الفجر ثم توجه بعد ذلك الى ع ر ف ة وفي ع ر ف ة عند ن م ر ة ضربت له ق ب ة من شعر بيت من شعر ضرب له فمكث فيه صلى الله عليه وسلم الى ان زالت الشمس زالت الشمس يعني جاء وقت الظهر الشمس وصلت في كبد السماء ثم مالت الى ج ه ة الغرب قليلا فامر بلالا أ ن يؤذن فقام بلال فاذن ق م بلال ف أ بلال رضي الله تعالى عنه ا ل أ ذ ا ن ثم أ ق ا م ص ل ا ة الظهر فصلى بهم الظهر قصرا ثم أ ق ا م بلال ا ل ص ل ا ة إ ق ا م ة ا ل ث ا ن ي ة فصلى العصر وبذلك جمع بين الظهر وبين العصر في عرفه جمع تقديم ت ق د يعني م ي قدم العصر في وقت الظهر وخطب النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله صلى عليه نمرة في خ ط ب ة ع ظ ي م ة و خ ط ب ة ج ل ي ل ة وهي من اعظم الخطب خطب خ ط ب ة ب ل ي غ ة ذكر فيها اركان الاسلام وقواعد ا ل م ل ة وهدم فيها ا ل و ث ن ي ة و ا ل ج ا ه ل ي ة ونفى الشركه ودل ا ل ا م ة على الاصول وانتقل الى ا ل ا س ر ة ا ل م س ل م ة ككيان و ل ب ن ة فاوصى بها خيرا واوصى الناس بان يلتفوا حول ولاه امورهم وان لا يختلفوا وان لا لا البلاد يحدثوا في البلاد قلاقله واضطرابات وفتن إ ن م ا كانت خ ط ب ة ج ا م ع ة بمعنى أ ن ه ا خ ط ب ة ج ا م ع ة وهي خطبه الوداع وهي التي حرم فيها أ م و ر ا ل ج ا ه ل ي ة وهي خ ط ب ة ب ل ي غ ة ولا شك أ ن ه ا ب ل ي غ ة مما لا شك فيه ل أ ن ه ا من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ ل ا إ ن كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين ي وقد أ أضعه و و ل المطلب ربا ربا عباس بن عبد عمنا ب د أ بنفسه وهذا ش أ ن ا ل ق د و ة فلم يكن عليه الصلاه والسلام مجرد فصيح أ و بليغ أ و خطيب فقط يلقي الكلام من على المنابر كان كذلك ولكنه كان ق د و ة ومثالا و أ ن م و ذ ج ا يقتدى به و ي ح ت ذ ى به في كل شيء ل أ ن ه يفعل ما يقول وينفذ ما ي أ م ر به ولا يتناقض لا يرفع الدين ويعلم ا ا ا كشعارات ل ل س م دون ان ك و هو ن نفسه له في نفسه حيز ي ان ابلغ ا ل ت أ ث ي ر ان يرى الناس فيك ما تقول ثم قال كل دم من دماء ا ل ج ا ه ل ي ة موضوع تحت قدمي هاتين يعني في ربيعة يخصد اضعه ابن ابن ابن ما اسمه والكلام التارات ذا في مسترضعا واول الحارث الحارث ربيعة دم دم عبد ثم المطلب فقتلته بين أ ن دماءكم و أ م و ا ل ك م واعراضكم حرام عليكم ك ح ر م ة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ثم قال تركت فيكم م ا إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أ ب د ا كتاب الله و س ن ة و إ ن ه م ا ل يتفرقا حتى ي ر د ا علي ا ل ح و ض ة ثم أوصى ب استوصوا ل ن ا خيرا قال ء س بالنساء خيرا ف إ ن ه ن ع و ا ن عندكم أ خ ذ ت م و ن ا ب أ م ا ن الله و ا س ت ح ل ل ت م فروجهن ب ك ل م ة الله ثم أ و ص ى ب أ ن لا تختلفوا على ولاه أ م و ر ك م بان لا الناس يختلف على ولاة امورهم كانت خ ط ب ة بليغه و خ ط ب ة ج ا م ع ة و خ ط ب ة مانعه ثم مكث يذكر الله تعالى ويدعوه ثم بعد ذلك توجه الى الصخرات وليس الى جبل الرحمه ة ت و ج الى واوقف ناقته بطن ناقته الى الصخرات واستقبل والناس في زحام شديد حوله القبلة جحام في شديد فقال يا أ ي ه ا الناس عليكم ب ا ل س ك ي ن ة ليس البر بالاضاءه يعني ليس البر ب ا ل ش ف ق ة و يمسكوا لجام ا ل ن ا ق ة بيده اليسرى و ي ر ف ع يده اليمنى يدعوا ل ل ه جل جلاله بها يدعوا ل ل ه تعالى و ي ت ق ر ب إ ل ي ه و يدعوه و ي س أ ل ه و يتضرعوا اليه و جر ا ل ن ا ق ة حتى مس ر أ س ه ا أ و راك نبي سلم و هو عليها ي د وكان الله سبحانه وتعالى حتى غابة الشمس وكان معه في هذا الموقف مجموع ة بلال يصنف له النس ا و ع ل ي ابن أ ب ي طالب يبلغ عنه وفي هذه ا ل خ ض و ة أ ل ا اللهم إ ن ي قد بلغت فشه أ ل ا اللهم إ ن ي قد بلغت فشه ث ل ا ث ا يرفع ي د ه إ ل ى السماء ثم ي ن ك ت ه ا على النس ا أ ص ب ع ه يرفع أ ص ب ع ه إ ل ى السماء ا ل س ب ا ب ة ثم ي ن ك ت ه ا النس يرجع يعني ينرجع للناس هذا موقف عجيب وكان معه أ س ا م ه بن زيد ردف من عرف إ ل ى مزدلفه اسامه بن زيد ومن مزدلفه الى منى ي فضل بن عباس بن عبد المطلب وبل أ ن ه لما أ ر ا د أ ن يرجع إ ل ى مزدلفه نزل في الطريق فباله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ت و ض أ و ا ح د و ا ح د ة يعني أ ي عضو وضاه م ر ة م ر ة الخشن م ر ة الوش م ر ة اليدين م ر ة الكلعين ر م ر ة وركب ب س ر ع ة حتى وصل ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة سنقف مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو ب م ز د ل ف ة ونكمل ب ق ي ة حجه صلى الله عليه وسلم وإلى استودعكم ودايعه وجزاكم والسلام ورحمة وبركاته ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع مبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله مبارك فيكم تضيع خير